بوك تو بجسيات شست ستة المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس ماتخد ماتخد نانيتشو mať chuť niečo robiť. Vúžúdu ráhba. Vúžúd ráhba. Máme chuť. Ladejna ráhba. Ladejna el ráhba. Nemáme chuť. Lejsa ladejna ráhba. Lejsa Mať strach. الاحساس بالخوف الاحساس بالخوف مام ستراخ بالخوف, بالخوف لا اشعر بالخوف لا, أشعر بالخوف, لا أشعر بالخوف توفر الوقت توفر الوقت مع تشاس لديه وقت لديه وقت. ليس لديه وقت ليس لديه وقت الشعور بالملل الشعور بالملل هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل ماج الشعور بالجوع الشعور بالجوع ما تشهد؟ هل انتم جوعه؟ هل انتم جوعه؟ ني, ني هل انتم غير جوعه؟ هل انتم غير جوعه؟ ما سمدني. الشعور بالعطش Elšúr by látaš majú smed, sú smedný hum áta hom átža nemajú smed, nie sú smedný hum áta hom hreer átřa.